فَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ حَرْثٌ حِجْلٌ لَا يَطْعَمُهَا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 شأ جنات معروشات غير معروشات والنخل والزرع مختلف أكله والزيتون والروم ما نتشابه غير متشابه كل من ثمره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 İnnehu l-kum adun